Bismillahirrahmanirrahim. yollah ألا يظن أولئك أنهم مروسون وما <مع> أدرك ماس الجين <سؤال> الذين يكذبون في يوم الدين وما يك God <laughs> حجوبون ثم إنهم لصال الجحيم كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَرْرَابِ وفي النعيم يسقلنا من رحيق مرد من ختامه مسك وَمِذَا جُرُوا مِنْ تَثْنِي مِنْ عَيْنَي يَشْرَبُ إِنَّ الَّذِينَ Aku na or oh. ألبوا إذا الكفار ما كانوا يفضلون